والله لا يهدي القوم الضالين لا يزال بنيانه الذي بناه ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان